لآل القرآن م و ا و ع ه النابلسي ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعب ن س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط

إ ن الذين يؤتون الله ورسوله ل ع ن ه الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد ا ه ت م ل و ا

الله تبديلا و س و ع ه ا ل ن ا س عن ا ل س ا ع ة ي للعلوم إنما ع م ه ا ن د ا ل ه الاسلاميه يدريك ع ل ل إن الله

ل ف م ي ل ه ا ل ك ت و ر محمد ر لكم ذ ن و ب ك م

ل ر ض ي ا ً م س ت و ي م ح ر ا ت ا ً ا ل ذ ي